وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ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 ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه ساهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ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 افا انت تسمع الصم او تهدي وَمَنْ ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بِكَ بك فان منهم منتقمون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 فَلَهُ لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ أَمَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَقْرَعُوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 وَلَمَّا جاء أعيسَ بالبيناتِ قالَ قد جئتُكم بالحكمةِ ولأبين لكم ولأبين لكم بعضَ الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون يوم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين